إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبني عليه الخير كله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم وبارك وتحنن وتمنن وتعطف وتلطف على أكمل مخلوقات الله سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا مولانا رب العالمين وارض اللهم عن أهل بيته. وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارضا اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي المذنب أولا بتقوى الله العظيم ومخافته ولزوم أوامره وجتنا بنواهيه فإن التقوى شعار المتقين ودثار الصالحين ووصية الله فيا وفيكم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فالحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وخصنا بنبي اصطفاه على سائر الأنبياء والرسل ألا وهو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والحمد لله الذي جعل هذه الأمة أمة الشهادة على باقي الأمم وخصها بهذا النبي الكريم ليكون عليها شهيدا والحمد لله الذي تفضل على هذا النبي الكريم بأفضال عديدة ومراتب عليا جعلنا فيها نفخر بأن نبينا هو محمد صلى الله عليه وسلم ولقد صدق مولانا رب العالمين إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ومن ضمن العبر التي نستقيها من حياة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وما خصه الله تعالى من فضائل جمة هي ما خصه الله سبحانه وتعالى به وفضله على سائر خلقه بمعجزة الإسراء والمعراج هذه المعجزة العظيمة الإسراء والمعراج التي لم تعطى لأحد من قبله صلى الله عليه وسلم ولن تعطى لأحد من بعده جاءت لتكون معجزة خاصة به صلى الله عليه وسلم فكما نعرف ونعلم أن من شروط المعجزات أن يراها أتباع الأنبياء ومن شروط الكرامات أن يراها أتباع الأولياء أو العلماء ليزداد إيمانهم يروها بأعينهم ويعون ما ي... يرون ويفهمون منها أن الله سبحانه وتعالى يخص من خلقه من يشاء بهذه المعجزات كما أن الله قد خص من قبل الأنبياء بمعجزات كسيدنا إبراهيم إذ نجاه من النار وسيدنا عيسى إذ يبرئ الماء المرى وغيرهم من الأنبياء فإن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك فيها أحد في عظمها وفي قدرها فهي كانت مخصوصة له صلى الله عليه وسلم وكان فضل الله عليه عظيماً فهذه المعجزة إذ لم يراها أحد إلا هو صلى الله عليه وسلم فهي بذلك تعني أنها معجزة خاصة به عليه الصلاة والسلام لتريه حقا قدره العظيم وما كانته عند ربه فهو خير خلق الله وأعبدهم له صلى الله عليه وسلم ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى مخاطبا إيانا في القرآن الكريم لكي نعي ونفهم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعبده محمد سبحان الذي أسرى بعبده أسرى به صلى الله عليه وسلم بمرتبة هي من أعلى المراتب ألا وهي العبودية وكان عليه الصلاة والسلام يقول ومن أعبد مني سبحان الذي أسرى بعبده التسبيح لا يكون إلا في الأمور العظام ومع بداية هذه الآية بالتسبيح، فهذا دلالة على أن ما حصل في الإسراء والمعراج هو كل, كل ذلك بإذن من المولى سبحانه وتعالى وبأمر منه، ولم نكن ولم يكن للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أي أمر له في هذا؟ في هذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده. من المسجد الحرام لم تكن مكة مسجدا في ذلك الحين بل إن الصلاة قد فرضت بعد الإسراء بعد عودته صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج وبهذا أيضا نعرف إذا ما عرفنا ذلك أنه ليس هناك مسجد أقصى لم يكن يزد فيه لله فإذا لم تكن مكة مسجدا ولم يكن المسجد الأقصى مسجدا فماذا يعني ذلك هذا يعني أن الله يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يا محمد إن, هذا إن مكة ستكون مسجدا يعبد فيه الله سبحانه وتعالى ونبشرك أيضا بأن المسجد الأقصى سيكون مسجدا لله يعبد فيه سبحانه وتعالى فهذه بشرى جاءت في أحلك الظروف وأعظمها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان قبل الإسراء والمعراج قد أصابه هم شديد لكونه قد فقد, فقد الأمن في البيت والأمن خارج البيت الأمن الحسي بوفاة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها والأمن خارج البيت بوفاة عمه أبي طالب وإن أهل الطائفة عندما ذهب إليهم إذا بهم يقابلوه بمقابلة بذيئة وشديدة احتقروا فيها والعياذ بالله مقام سيد المرسلين فهو بهذا فقد الأمان الدنيوي وأعرض عنه البشر فكأنما الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول له قد رأيت يا محمد جفاء أهل الأرض فهلم لنراك كيف يكون استقبال أهل السماء لك أسرى به المولى سبحانه وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في رحلة عظيمة توقف فيها الإحساس بالزمن لأن الزمان هنا لا يعد لأن الذي أمر باللحلة هو خالق الزمان والمتحكم فيه الله سبحانه وتعالى فلا يقال كيف في ليلة أو كيف حصل ذلك إذا ما علمنا أن الله هو الذي أمر بذلك سبحانه في ليلة واحدة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الشعراوي رحمة الله عليه صاحب التفسير يقول في الإسراء مر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بمرتبة أعلى من البشرية بمرتبة أعلى من البشرية وحقا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس من حجر في مرحلة أو في مرتبة أعلى من البشرية حتى إذا ما عرج به إلى السماء كان في مرتبة كالملائكية وعندما زج به في سبحات النور بعد سدرة المنتهى يقول الشعراوي مضيفا فإنه بذلك أضيفت له مرتبة أعلى من الملائكية فهو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق في الأرض وفي السماء عليه الصلاة والسلام الأمة لابد بد أن تعرف قدر نبيها صلى الله عليه وسلم لأن قدر هذه الأمة هو من قدر نبيها عليه الصلاة والسلام فإذا ما عرفنا ذلك كان أننا أن نتابع هذه السيرة العطرة لسيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مستسقين العبر من حياته ومن تصرفاته في أحواله وأقواله وأفعاله فعندما امتدحه الله تعالى بالعبودية لم يذكر لم يقرن اسمه بلفظ العبودية كما فعل مع سائل الأنبياء واذكر عبدنا أيوب واذكر عبادا يذكر الأسماء لكن في حضرة النبي في مقام حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر العبودية مجردة من الاسم، سبحان الذي أسرى بعبده لم يقل محمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لم يقل محمد فكأنما المعنى في ذلك عندما يتبادر إلى الأذهان من الذي امتدعه الله بالعبودية لا يأتي إلى هذه الأذهان قط أن هناك أحد تولاه وشرفه الله بالعبودية إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما قد قيل في بعض الأخبار أنه عندما عرج به إلى السماء وجاءه الفطاب الرباني بمن شرفك يا محمد قال بعبوديتي إليك يا رب العالمين حصه الله بهذه العبودية هو سيد الخلق في أرض الله وفي سمائه ولكنه أشدهم تواضعا لله سبحانه وتعالى فعندما نعرف ونرى ذلك هذا يعني أن العبد لا يكون عبدا لله ولا يحصل على هذه المرتبة إلا إذا كان أشد الناس تواضعا لله سبحانه وتعالى عندما سأل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس رضي الله عنه عن حاله عن حال أهل بيته وكان أنس قادما للنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى عشرة سنة لم يقل لي فيها لا مرة واحدة ما قال لا قط إلا في تشهده لولا لتشهد لكانت لأه نعم لم يقل لا في حياته لخادمه صلى الله عليه وسلم فكيف كان عليه الصلاة والسلام في هذا التعامل؟ عندما سأل أنس عن حال أهل بيته قال يا رسول الله كلهم على خير إن إن إلا إنه لي إن لي أخ صغيرا هو حزين أصابه الحزن فقال ما الذي أحزنه قال كان له طير يربيه فمات هذا الطير فحزن عليه وأصبح يبكي عليه فإذا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لأنس هلم بنا يا أنس لنزور أخوه الله أكبر النبي المصطفى بجلالة قدره وعظمته صلى الله عليه وسلم يأمر أو يذهب إلى بيت خادمه الذي يخدمه ليزور أخاه صغير لأن له طيرا قدما لواسيه صلى الله عليه وسلم ونحن بني البشر ما الذي أصابنا يموت أعزة لنا ويمرضون ونعتذر ونختلق الأعذار لكي نتهرب من زيارتهم وسيد البشر صلى الله عليه وسلم لم يصبه التكبر والعياذ بالله لزيارة أخ أخ الأخ لخادمه لواسيه صلى الله عليه وسلم هذه عبر نستسقيها من حياة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام لنعلم منها قدره العظيم وهذه الرفع العظيم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له فرجع من الإسراء والمعراج بأمر تعبدي يتعبد فيه الله سبحانه وتعالى يكون فيه الإنسان في قمة, في قمة تواضعه لربه ألا وهي الصلوات الخمس رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف تصلي الملائكة منها قائم ومنها راكع ومنها ساجد ولله الحمد صلاتنا أيها الناس أيها الإخوة الأصاظ هي عبارة عن خليط من الركوع والقيام والسجود من صلاة الملائكة فصلاتنا هي من صلاة الملائكة خسن الله بهذه الصفة العظيمة لنعبده وأكثر ما يكون العبد قربا لربه وهو ساجد في سجوده جبهته في الأرض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة التي إذا ما أديناها حق أدائها رفعتنا إلى أعلى المراتب بإذن الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة الأفاضل لا بد لنا أن نأخذ العبر وأن نستثقيها من رحلة الإسلاء والإشراء والمعراج التي هي بحق ليلة قدر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يريه ما يجعل فؤاده يفرح ويجعله صلى الله عليه وسلم يعلم أن حال هذه الأمة هو سيكون على خير ما دام المولى تعالى قد خصه وخص أمته بتلك الفضائل فلم يكن هناك مكان إلا والنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام يتوسل إلى ربه في أمته صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار أمته ويسترنا بذيل حرمته ويجعل الله سبحانه وتعالى لنا معراجا أيضا هذا المعراج هو معراج أرواحنا بصلتها في الله سبحانه وتعالى إذا ما كانت لدينا صفة العبودية فإذا ما وص... وإذا كانت ما لدينا هذه الصفة أن نكون عبادا لله سبحانه وتعالى فإنه حقا سيكون هناك معراج لأرواحنا إلى حضرة القدس نشعر بها في خشوعنا في صلاتنا وفي صومنا وفي حجنا وفي عبادتنا وهذا الإيمان كما يقال عنه سنحصل عليه وكما قال سيدنا أحمد بن حمد رضي الله عنه لو وعلم الملوك وأبناء الملوك بما في قلوبنا من حلاوة الإيمان لجالدونا عليها بالسيوف ولكن الحمد لله خصنا الله بذلك نسأل الله أن نكون أهلا لذلك وأن يبارك لنا في أحوالنا وأقوالنا إنه سميع مجيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام الأتمام الأكملان على من لا نبي من بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ألا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى شعار المتقين ودثار الصالحين ووصية الله فيا وفيكم أجمعين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به به بنفسه وسن بالملائكة المسبحة بقدسه فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا مولانا رب العالمين وارض اللهم عن أساداتنا الأكابر دو المآثر والمفاخر خاصة أصحاب النبي المصطفى سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان ذو النورين وعن الأسد الغالب علي بن أبي طالب وعن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وعن عمي رسول الله الحمزه والعباس وعن أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارضاه الله عنا معهم ببركتهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا لآلائك من الذاكرين لنعمائك من الشاكرين واختم لنا عند الموت على حسن الخاتمة أجمعين اللهم ارحمنا فأنت أرحم الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واخفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان واجعلنا فيه من العابدين المتصدقين المتهجدين وارزقنا القبول والفوز بكل وسؤل ومأمول يا أرحم الراحمين اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا وسلم أحياءنا وارحم أمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وارحم اللهم واحفظ ومن باليمن والأمان والسلم والإسلام أهل هذا البلد أندونوسيا اللهم خصهم بالفضل والبركة والرحمة والسلام اجعلهم اللهم من أهل الوداد وبلغهم ما يرضيك من شؤون والصرق السداد برحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المنسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة